بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 انزلنا وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فارني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي المصير إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا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 وإلى مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب